بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثالث من كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوسط سنة سبع وثلاثين واربعمائة تكمة باب السين فصل منه فصل منه وإذا وقعت السين وبعدها حرف اطباق وجبت المحافظه على إظهار لفظ السين وبيان صفيرها لئلا يخالطها لفظ الإطباق الذي بعدها فتصير صادا وذلك نحو قوله أمة وسطا ويبسط وباسط وتقسطون وسطورا وبباسط يديا ومن أوسط ما تطعمون أهليكم ولو بسط الله ويسطون بالذين كل البسط وبالقصط والقصط والمقصطين وأن يبسطوا إليكم فوسطن به ما يسطرون ما لم تستطع عليه وشبهه كثير التحفظ على بيان السين في ذلك وشبهه واعطائها حقها من الصفير ليظهر لفظها ولألا يخالطها لفظ الصادي واجب مؤكد وكذلك اذا وقع بعد السين لفظ اطباق باق من حرف مطبق اضغم وبقي اطباقه تظهر السين نحو لان بسك إلي يدك وهذا آكد في إظهار السين لأن بعده إطباقين لحرفين مطبقين أضغم أحدهما في الآخر وكذلك يجب أن تبين السين إذا أتى بعدها حرف إطباق وحال بينهما حرف لأن الحرف المطبق قوي لا يرد قوته حرف حائل نحو هل يستطيع ويستطيعون ويستصرخه تظهر السين في ذلك لألا تصير بنفظ الصاد للإطباق الذي بعدها وتظهر التاء لئلا تصير بنفظ الحرف المطبق الذي بعدها لضعفها وقوة ما بعدها وقد ذكرنا هذا وكذلك قوله تعالى أساطير الأولين ويسيغه ويسلط وفقد سرق أكل له وإن بنك سرق ومسيطر وسوط عذاب وذي مسغبة تبين السين في جميع هذا بيانا ظاهرا لألا تصير بلفظ الصاد لوقوع حرف الاطباق أو حرف الاستعلاء بعدها فصل منه وإذا سكنت السين وأتت بعدها جيم وجب بيان السين لا يذهب اللفظ بها إلى الزايا لأن الزايا بالجين أشبه من السين بالجيم لأن السين مهموسة والجيم مجهورة والزايا مجهورة فهي بالجيم أشبه وهي من مخرج السين فاللفظ يبادر إلى الزاي في موضع السين لاتفاقها مع الجيم في الجهر ولأنها من مخرج السين، وذلك نحو قوله تعالى وسجد والمسجد وسجدي ويسجرون والمسجور وشبهه. لا بد من التحفظ بإظهار لفظ السين لأن لا تصير زايا، وإذا تكررت السين وجب بيان ذلك لثقل التكرير على اللسان نحو. أف... نحو أفمن أسس خير وأم من أسس وشبه فاصل منه وإذا وقع لفظ لمعنى هو بالسين أشبه لفظا آخر لمعنى آخر هو بالصاد وجب البيان للسين لاشتباه اللفظين وذلك نحو قوله تعالى وأسر النجوأ وأسر الندامة تبين لفظ السين لألا يصير إلى لفظ قوله وأسروا واستكبر فالأول من السر والثاني من الإصرار وكذلك قوله يسحبون في الحميم تبين السين لألا تصير إلى لفظ قوله ولاهم هم منا يسحبون وكذلك قوله نحن قسمنا بينهم تبين السين لألا تصير إلى لفظ قوله وكم قصمنا من قرية وكذلك قوله وتسير الجبال سيرا وتبين السين لألا تصير إلى لفظ قوله تصير الأمور وشبه هذا كثير يجب على القارئ المحافظة على بيان السين في موضعها بإظهار صفيرها فيخلصها بذلك من لفظ الصاد باب الصاد تخرج من مخرج الزاي والسين وهو المخرج التاسع من مخارج الفم المذكورة والصاد حرف قوي لأنه حرف مطبق مستعل فيه صفير وهو مهموس فيجب على القارئ أن يلفظ بها مفخمة كما يلفظ بها عند تقطيع الحروف إذا قلت نون صاد وقد بينا أن الصاد أشبه الحروف بالسين لأنها من مخرجها وفيها من الصفير والهمس مثل ما في السين فيجب على القارئ أن يصفي لفظ الصاد ويعطيها حقها من الاطباق والاستعلاء اللذين فيها وبهما خرجت من أن تكون سينا وإن لم يفعل ذلك بالصاد خرج إلى لفظ السين لقربها منها وشبهها بها فاللسان لا ينزع من لفظ الصاد إلا إلى لفظ السين ولا من لفظ السين إلا إلى لفظ الصاد فيجب التحفظ من ذلك لاظهار الصفير في السين وإظهار الإطباق في الصاد فبهاتين الصفتين يفترقان واللفظ بالصاد أقوى وأكثر تكلفا على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلاء فيجب إذا قرأ القارئ كلمة بالصاد أن يأتي بها مطبقة مستعلية عند خروجها إلى الحنة الأعلى فتبعد عند ذلك من الشبه بلفظ الصين وإذا كان بعد الصاد حرف مطبق مثلها كان اللفظ بها أسهل لمؤاخاتها ما بعدها وليعمل اللسان عملا واحدا في الإطباق والاستعلاء، فإظهار الصاد حينئذ آكدوا لتأتي ذلك وسهولته فيها وذلك نحو قوله اصطفى واصططينا ويصطرخون والصراط وقصصهم والقصص وشبه ألا ترى أن التاء التي للاستعال الزائدة المتحركة إذا وقعت بعد الصاد قلب الطاء ليكون بعد الصاد ما هو مثلها في الإطباط والاستعلاء فيعمل اللسان عملا واحدا في الحرفين وإنما اختير بدل, بدل الطاء من التاء لأنها من مخرج التاء فكانت أولى بالبدل منها من غيرها وذلك نحو قوله استفى والصبر وشبه أصل الطاء فيه تاء فصل منه اعلم أن الحروف إنما يبدل بعضها من بعض ويدغم بعضها في بعض للتناسب والقرب الذي بينهما ألا ترى أنه لولا الاطباق والاستعلاء والجه اللواتي في الطاء لكانت تاء لأنهما في الشدة سواء ولأنهما من مخرج واحد وكذلك لولا الهمس والتسفل والانفتاح اللواثي في التاء لكانت طاء كذلك لولا الاطباء والاستعلاء اللذان في الطاء لكان الدال لأنهما في الجهر والشدة متساويان ولأنهما من مخرج واحد. فالدال أقرب إلى الطاء من التاء إلى الدال والمخرج للثلاثة الاحرف واحد. وكذلك لولا الانفتاح والتسفل اللذان في الدال لكان طاءاً وكذلك لولا الجهر الذي في الدال لكان تاءاً لأنهما من مخرج واحد. وكذلك لو الهمس الذي في التاء لكانت دالا فالدال إلى التاء أقرب منها إلى الطاء تفهم هذا التناسب الذي بين الحروف وقت عليه ما لم نذكر لك ألا ترى أن التاء والدال إذا سكنتا قبل طاء قبح الإظهار وكان الإضغام اولى بذلك نحو قد طال وقال الطائفة وأن التاء والدال إذا سكن أحدهما قبل الآخر حسن الإضغام وقبح الإضغار نحو قوله قد تبين وأثقلت دعوى الله وأن الطاء إذا سكنت قبل, الطاء قبل التاء في كلمة لم يحسن إلا الإضغام وقبح الإضغار نحو أحطت وفرغتم تفهم هذا واعلم أنه لو اختلاف الصفات في الحروف لم يفرق في السمع بين أحرف من مخرج واحد ولولا اختلاف المخارج لم يفرق في السمع بين حرفين او حروف على صفة واحدة وقد تقدم منه جملة ففهم فعليه مدار علم مخارج الحروف وصفاتها وقوتها وضعفها وتقاربها وتباعدها وإدغام بعضها ببعض فصل منه وإذا سكنت الصاد وأتت بعد هادال وجبت المحافظة على تصفية لفظ الصاد لالا يخالطها لفظ الزاي لأن الزايا من مخرج الصاد وهي في الصفه أقرب إلى الدال من الصاد إلى الدال فاللسان يبادر إلى اللفظ بما قرب من الحرف وما هو أليق به من غيره ليعمل اللسان عملا واحدا فإذا لم تبين الصاد بيانا ظاهرا خالطها لفظ الزاي وذلك نحو يصدر وتفضي وقفض السبيل وشبهه ولذلك قرأ حمزة والكسائي هذا الصنف بمخالطة لفظ الصاد بلفظ الزاي لقرب الزاي من الدال وبعد الصاد من الدال فكان ما هو أقرب إلى الدال اليقى بأن يكون قبلها مما هو أبعد منها ووافق ذلك أن الزاي من مخرج الصاد وهما من حروف الصفير فحسن مخالفة أحدهما الآخر وقوي ذلك باتفاقهما في المخرج والصفير وإذا وقع بعد الصاد تاء المخبر أو تاء المخاطب أو المخاطب بادر اللسان إلى لفظ السين في موضع الصاد لأن السين أقرب إلى التاء من الصاد إلى التاء إذا السين والتاء ليس فيهما إطباق والاستعلاء مثل ما في الصاد وكلاهما ماموس ولولا الصفير والرخاوة اللذان في السين مع اختلاف المخرجين لكانت تاءا كذلك لولا الشدة التي في التاء وعدم الصفير فيها لكانت سينا فيجب أن يبين الإطباق في الصاد إذا أت بعدها التاء المذكورة لأنه قد امتنع أن يبدل من التاء طاء على أصل ما ذكرنا لأن يتغير لفظ المتكلم أو المخاطب فلما امتنع البدل في التاء لأن يتغير المعنى ثبتت التاء وخيف التغير في الصاد لاختلاف ما بين الصاد والتاء فوجب التحفظ بلفظ الصاد وتصفيه النطق بها وذلك نحو قوله حرستم ولو حرصت وشبهه يقاس عليه ما كان مثله باب الضاء الضاء تخرج من المخرج العاشر من مخارج الفم وذلك ما بين طرف اللسان وأطراف الثناي العليا. والضاء حرف مطبق مستعلم مجهور قوي فيها رخاوة ولولا اختلاف المخرجين والرخاوة لكانت الضاء ضادا إذا الصفات متقاربة واللفظ بالضاء إذا أتى بعدها ألف كاللفظ بها في تقطيع الحروف إذا قلت طاء ظاء والضاء حرف يشبه لفظه في السمع لفظ الضاد لأنهما من حروف الاطباق ومن الحروف المستعلية ومن الحروف المجهوره ولولا اختلاف المخرجين بينهما وزيادة الاستطالة التي في الضاد لكانت الضاء ضادا فيجب على القارئ بيان الضاء لتتميز من الضاد والضاد أعظم كلفة وأشق على القارئ من الضاد ومتى قصر القارئ في تجويد لفظ الضاد أخرجها إلى لفظ الضاد أو الزال بد من أحد هذين الوجهين وذلك تصحيف وخطأ ظاهر ويجب أن تعلم أن الضاد تشبه في لفظها أيضا الزال فإذا أزلت لفظ الإطباق من الضاد صارت زالا، لذلك لو زدت لفظ الإطباق في الزال لصارت ضاء، وإنما كان ذلك كذلك لأن الضاء والزال من مخرج واحد وهما مجهوران، ولولا الإطباق والاستعلاء اللذان في الضاء لكانت كانت زالا، فالتحفظ بإظهار لفظ الضاء وألا تدخل في لفظ الضاد أو لفظ الزال واجب مؤكد. وإذا وقعت الضاء بعد ضاد كان البيان للضاء آكد على القارئ فيجب عليه أن يعطي كل حرف حقه من اللفظ وذلك نحو قوله أنقض ظهرك ويعض الظالم ويعض الظالمين وشبهك لا بد للقارئ أن يبين للسامع الضاد ثم الضاء على حسب حق كل حرف منها فصل منه وإذا وقعت الضاء في كلمة تشبه كلمة أخرى بالذال بمعنى آخر وجب البيان للضاء لألا ينتقل إلى معنى آخر وذلك نحو قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعة فهو بالضاء فبينه لئلا يشتبه في اللفظ بقوله إن عذاب ربك كان محذورا فهو بالذال من الحذر وإذا وقع الضاء ساكنة وبعدها تاء الخطاب وجب على القارئ بيان الضاء لئلا يقرب من لفظ الادغام وذلك نحو قوله أو عزت الضاء مظهرة بغير اختلاف في ذلك بين القراء بخلاف الطاء مع التاء في قوله أحط هذا مدغم مظهر الاطباق بغير اختلاف أيضا وقد تقدم ذكره باب الساء الثاء تخرج من مخرج الضاء المذكور وهو المخرج العاشر من مخارج الفم وهو حرف ضعيف لأنه مهموس وفيه بعض الشدة وإذا وقع بعد الثاء ألف لفظ بها مرققة غير مغلظة كما يلفظ بها عند حكاية الحروف إذا قلت تاء ساء. وذلك نحو ثالثهم وثالث ثلاثة وثامنهم وميثاقهم والنجم الثاقب وشبهه تلفظ بها غير مغلظة وإذا تكررت الثاء وجب أن يتحفظ ببيانها لأن لا يدخل الكلام إخفاء أو إضغام لأن المثلين إذا جتمع سبق ذلك إليهما وذلك نحو قوله حيث سقفتموهم وثالث ثلاثة وشبهه وإذا وقعت الثاء ساكنة قبل الخاء وجب بيانها لضعفها وقوة الخاء بعدها وذلك نحو أسخنتهم وحتى يسخن في الأرض وكذلك يجب أن تبين حيث وقعت لما فيها من الضعف نحو قوله من الأجداس والنفاتات وشبهه باب الزال الزال تخرج من مخرج الضاء والثاء المذكور وهو المخرج العاشر من مخارج الفم وهي حرف أقوى من الثاء لأنه مجهور والثاء مهموسة لكن الثاء فيها شدة تقويها والذال فيها رخاوة تضعفها وهي على كل حال أقوى من الثاء للجهر الذي فيها والجهر من الصفات القوية ولولا الرخاوة التي في الذال مع الجهر لكانت ثاء وكذلك لولا الهمس الذي في الثاء مع الشدة لكانت ذالا كذلك لولا الانفتاح الذي في الزال لكانت زاء سعرفون واذا اتى بعد الزال كان اللفظ بها مرققا كما تلفظ بها كما تلفظ بها اذا حكيت فقلت دال زال وذلك نحو قوله زالكم وذلك وذاق وهذا وشبهه تلفظ بها مرققا ومتى لم تتحفظ بترقيق الذال في اللفظ دخلها تفخيم يؤديها إلى الإطباق فتصير عند ذلك ضاء أو ضاد لأنها أخت الضاء, أخت الضاء في المخرج وقريبة من الضاد أيضا في المخرج والجنس فلا بد من التحفظ بلفظ الذال وترقيقها وإلا دخلها لفظ غيرها وإذا كانت بعدها قاف صارت إلى لفظ الضاد لأجل الاستعلاء الذي في القاف، فيجب أن ترقق اللفظ بها، فالتحفظ بها مع القاف اكد نحو ذاق وذاقوا وإلى الأزقان فلا بد من التحفظ بترقيقها إذا اتت بعدها القاف، وإلا صارت ضادا أو ضاء فاعرفه وكذلك يجب أن يرقق لفظ الذال حيث وقعت ومتى لم يفعل ذلك صارت ضاء نحو قوله محذورا والأرذلون وإذا وقع بعد الذال حرف مفخم راء أو جام وجب التحفظ بترقيقها لألا تتبع تفكيم ما بعدها فيدخلها الإطباق وتصير ضاء وذلك تصحيف وذلك نحو قوله زرأ, لكم زرأ من الحرث، وَيَذْرَأُكُمْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا وَفَذَرْهُمْ وَنَذَرُهُمْ وفذرني ومعاذ الله ولا تَذَرُوا وَذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ وَذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ وَشِبْهِ وشبهه التحفظ بترقيق لفظ الزال في هذا وشبهه واجب لما ذكرنا لأن اللسان يسبق إلى أن يتبع التفخيم وعليه كلفة في أن يتبع الترقيق التفخيم وإذا, كررت وإذا تكررت الزال وجب بيانها نحو والقرآن ذي الذكر فهذا قد اجتمع فيه في اللفظ ثلاث ذالات فبيانه لازم وقد ذكرنا, وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب ما تدغم فيه الزال وغيرها من الحروف مما اختلف القراء فيه فأغنى عن ذكر ذلك في هذا الكتاب فتلك الكتب كتب تحفظ منها الرواية المختلف فيها وهذا الكتاب يحكم فيه لفظ التلاوة التي لا خلاف فيها فتلك كتب رواية وهذا كتاب دراية فافهم هذا باب الفاء الفاء تخرج من المخرج الحادي عشر من مخارج الفم من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا والفاء حرف ضعيف لأنه مهموس الرخو لكن فيه تفش كالشين والشين أكثر تفشيا من الفاء والتفشي هو الريح التي تخرج بشدة عند النطق بالشين والفاء وتخرج من مخرج كل حرف على رتبته والفاء قريبة المخرج واللفظ من الثاء فلولا الشدة التي في الثاء والرخاوة التي في الفاء مع خلاف المخرجين لكانت الفاء ثاءً والثاء فاء لاشتراكهما في الهمس والانفتاح والتسفل وقرب مخرج أحدهما من الآخر ألا ترى أن العرب تبدل أحدهما من الآخر فتقول جدث وجدث ومغاثير ومغافير وثوم وفوم وإذا كان بعد الفاء ألف لفظت بها مرققة كما تلفظ بها إذا حكيتها فقلت سين شين فاء وذلك نحو فاء وفاءت وفارت النور وفأت بسورة ولا فارض وفاقع وشبهه ترقق لفظ الفاء في ذلك وما شابها وإذا تكررت الفاء وجب بيانها لصعوبة التكرير وذلك نحو فليستعفف وأن يخفف عنكم والآن خفف, عن خفف الله عنكم وحففناهما بنخل وأن يستعففنا ويخفف عنا يوما وكذلك إن تكررت في كلمتين فهو آكد في البيان لتأتي الإضغام في ذلك نحو تعرف في وجوههم وتعرف في وجوه الذين كفروا المنكر خلائف في الأرض فاختلف فيه ليوسف في, ليوسف في الأرض يوسف فدخلوا وقذف في قلوبهم الرعب كيف فعل ربك والصيف فليعبدوا وصواف فاذا كل هذا يجب أن يبين بيانا شافيا لصعوبة اللفظ بالمثلين المتحركين لأن الإضغام في أكثره جائز حسن لمن رواه ونقله باب الباء الباء تخرج من المخرج الثاني عشر من مخارج الفن مما بين الشفتين مع تلاصقهما وهو حرف قوي لأنه مجهور شديد كالميم فالباء مؤخية للميم لأن مقرجهما واحد ولأنهما مجهورتان شديدتان غير أن الميم فيها غنة ولأجل تقاربهما وتشابههما أبدلت العرب إحداهما من الأخرى فقالت في اللون أرمد وأربد وهو لون إلى وقال وقالوا للسحائد البيض الرقاق بيات مخر وبيات بخر ويقال أرمى فلان على فلان وأربى عليه إذا زاد عليه ولهذا نظائر كثيرة فلولا الغنة التي في الميل وجريان النفس معها لكانت باء إذ كلاهما من مخرج واحد وكلاهما مجهور شديد وإذا وقع بعد الباء ألف وجب أن يرقق اللفظ بها كما يلفظ بها إذا حكاها فقال ألف با تا فإنما عيار هذه الحروف في اللفظ أن يلفظ بها كما يلفظ بها إذا حكيت من الحروف إلا الراء واللام وقد ذكرناهما فإذا قرأت غير باغ والبارئ وإلى بارئكم وهديا بالغ الكعبة وباسط والأسباط والباطل وشبهه لفظت بالباء مرققة غير مغلظة وهذا كله إجماع فلزمه وإذا تكررت الباء متحركة وجب التحفظ بإظهارهما خوفا ان يقرب اللفظ من الادغام الذي هو جائز في ذلك لصعوبة اللفظ بتكرير الحرف، وذلك نحو قوله لذهب بسمعهم والعذاب بالمغفرة والصاحب بالجنب والكتاب بالحق والألقاب بئس وشبهه كثير ولذلك أضغم هذا الضرب كله أبو عمرو فيما روي عنه من الإضغام الكبير، وكذلك تبين إن تكررت في كلمة واحدة وإظهارهما في كلمة أسهل من إظهارهما في كلمتين، وذلك نحو قوله سبب وحبب إليكم وشبه، ولذلك أضغم أبو عمرو في قراءته بالإضغام الكبير ما كان من كلمتين ولم يضغم ما كان ما هو في كلمة. وإذا تكررت الباء والأولاسافنا لم يكن بد من الادغام والتشديد البالغ نحو قوله ولا يغتب بعضكم بعضه وإلى, وإلى ربك فارغب بسم الله وشبهه وما اختلف فيه القراء من ادغام الباء وإظهارها فهو في كتاب الاختلاف وهذا إنما هو كتاب اتفاق ليس هو كتاب اختلاف فيلزمنا ذلك فعلم باب المين الميم تخرج من مخرج الباء وهو المخرج الثاني عشر من مخارج الفم وهي أخت الباء في الجهر والشدة غير أن الميم فيها غنة إذا سكنت تخرج من الخيشون مع نفة يجري معها فشابهت بخروج النفة الحروف الرخوة فلولا تلك الغنة والنفة الخارج معها لكانت الميم باءا لاتفاقهما في المخرج والصفات والقوة والميم مؤاخية للنون للغنة في التي في كل واحد منهما تخرج من الخيشوم ولأنهما مجهورتان ولمؤاخاتهما أبتلت العرب إحداهما من الأخرى فقالوا غين وغيم وقالوا في الغاية المدى والندى ويقال مجر الرجل من الماء ونجر إذا أكثر من شربه وهو كثير واذا سكنت الميم وجب اي تحفظ باظهارها ساكنه عند لقائها باء او فاء او واو نحو وهم فيها ويمدهم في طغيانهم وتركهم في ظلمات ونحو هم وازواجهم وايديهم وتشهد ونحو وهم بربهم فاحكم بينهم ومن لم يحكم بما انزل الله وشبه ذلك كثير في القران لا بد من بيان الميم الساكنة في هذا كله ساكنة من غير أن يحدث فيها شيء من حركة وإنما ذلك خوف الإخفاء والإضغام لقرب مخرج الميم من مخرجهن لأنهن كلهن يخرجن مما بين الشفتين غير أن الفاء يخرج من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى ولولا اختلاف صفات الباء والميم والواو على ما قدمنا من الشرح لم يختلف السمع بهن ولكن في السمع صنفا واحدة. وإذا لقي الميم وهي ساكنة ميم أخرى وجب الإضغام وإظهار تشديد متوسط مع إظهار غنة في الميم الأولى الساكنة وذلك نحو خلق لكم ما في الأرض ومنهم من يؤمن به ولهم ما يدعون وهو كثير وإنما كان التشديد في هذا النوع غير مشبع لبقاء الغنة وإظهارها فأنت إذا أدغمت لم تضغم الحرف كله إذ قد أبقيت بعضه ظاهرا وهو الغنة وإنما يقع التشديد البالغ في المدغم إذا لم يبق من الحرف الأول شيء إلا أدغم وسترى ذلك إن شاء الله في باب المشددات وأحكامها فاعرفه فصل منه وإذا تكررت الميم من إضغام أو من غير إضغام وجب أن يبين التكرير بيانا ظاهرا وما كان فيه تشديد يشدد تشديدا متوسطا مع اظهار الغنة التي في كل ميم ساكنة للعلة التي ذكرناها وذلك نحو قوله ومن اظلم ممن منع فهذا قد اجتمع في اللفظ فيه اذا وصلت كلامك الى اخر منع ست ميمات اثنتان مشددتان متأخرتان يلفظ بهما بتشديد متوسط بغنتين فهما مقام اربع ميمات واثنتان متقدمتان مظهرتان ونحو قوله ومن أظلم ممن كتم فهذا في اللفظ به أربع ميمات واحدة مشددة تشديدا متوسطا هي مقام ميمين معهما غنه ظاهرة وهي الثالثة ونحو قوله وعلى امم ممن معك فهذا قد اجتمع في اللفظ به إذا وصلت كلامك إلى آخر معك ثمان ميمات ولا نظير له فيما علمت في القرآن من ذلك ميمان خفيفتان وهما الأولى والثانية من أمم ثم بعد ذلك ثلاث ميمات مشددات تشديدا متوسطا مع كل واحدة غنة ظاهرة فهن مقام ست ميمات وكذلك يجب أن تظهر التكرير للميم وإن لم يكن فيه إضغام نحو يعلم ما ضضم يدك وهن العظم مني وكذلك إن كانت الأولى مشددة نحو قل اللهم مالك الملك كل هذا يجب أن يحافظ على إظهاره وإعطائه حقا وهو كثير في القرآن باب الواو الواو تخرج من مخرج الباء والمين من المخرج الثاني عشر من بين الشفتين وهي مجهورة يكون فيها مد ولين إذا سكنت وانضم ما قبلها وفيها لين إذا سكنت وانفتح ما قبلها ولا تكون ساكنة وقبلها حرف مكسور البتة وفيها خفاء إذا سكنت وفيها ثقل إذا تحركت لأن مخرجها من الشفتين وينقطع آخرها في الخروج من مخرج الألف ولما كانت الواو ثقيلة إذا تحركت فإنها إذا كانت الحركة التي عليها ضم ازدادت ثقلا فإن كانت الحركة التي عليها كثرة فذلك أثقل عليها من الزمة لأنها مؤاخية للظمة إذ هي منها مباينة للكثرة إذ هي ليست منها كذلك الياء المتحركة سقيلة فإذا كانت الحركة التي عليها كثرة كانت أثقل من ذلك فإن كانت ضمة كانت أثقل من ذلك لأنها مؤاخية للكثرة إذ هي منها مباينة للظمة إذ هي ليست منها فالكثرة على الواو أسقل من الضمة عليها كما أن الضمة على الياء أثقل من الكسرة عليها فإذا وقعت الواو مضمومة أو مكسورة وجب بيانها وبيان حركتها لأنها, لأنها إذا ثقلت الحركة عليها سارعت إلى أن تبدل منها همزة، وقد يفعله كثير من العرب، لأن القراءة سنة، فلا بد من بيان الواو وحركتها، لألا يخالطها لفظ غيرها إن نقص اللفظ عن إعطائها حقها. وذلك نحو قوله تعالى: يوم تبيض وجوه فاغسلوا وجوهكم بالعروة الوثقة والتناوش من مكان بعيد ويسمع تحاوركما ومن تفاوت. من وجدكم وجوه يومئذ لكل وجهة وكذلك تبين إذا انضمت لالتقاء الساكنين نحو اشتروا الضلالة بالهدى ولا تنسوا الفضل لترون وشبه ذلك كثير فإذا ضمت الواو وبعدها واو أخرى كان بيان ذلك آكد لأنه أسقل نحو ما ووري عنهما وكذلك إذا ضمت الواو وقبلها واو ساكنة يجب بيان ذلك نحو ليسوء وجوهكم أعني الواو المضمومة في وجوهكم فصل منه وإذا سكنت الواو المفتوح ما قبلها وأتت بعدها واو أخرى وجب الإضغام وإظهار التشديد البين لاجتماع مثلين والأول منهما ساكن نحو عصوا وكانوا والتقوا وآمنوا ثم التقوا أحسن تولوا اعينهم وشبهه وكذلك إن كان قبل الواو الساكنه واو أخرى فذلك آكدوا في البيان لاجتماع الأمثال استقال والإضغام وذلك نحو آو ونصروا وإذا تكررت الواو بإدغام وتشديد وجب بيان ذلك لاجتماع التشديد والتكرير والاستثقال وذلك, وذلك نحو يعرضون عليها غدوا وعشية وعدو ولكم إذا وصلت كلامك في ذلك فالواو الأولى في هذا أشد تشديدا من الثانية لأن الثانية قد أبقيت فيها عند الإضغام لفظ الغنة فلم يندغم الحرف كله وهو التنوين من عدو وغدوا فالواو من عدو لا لغنة فيهما إنما أصلهما واوان فلذلك يمكن التشديد فيهما أكثر من الثانية إذا الثانية لم يتمكن الإضغام فيها وكذلك إن تقرنت الواو غير مشددة والأولى مضمومة والثانية مكسورة وجب البيان لذلك لثقل الواوين ولثقل الضمة والتكرير وذلك نحو يلوون ألسنتهم وإن تلووا أو تعرضوا ولا يلوون على أحد وهل يستوون ولا يستوون عند الله كل هذا يجب التحفظ ببيانه لثقله ولألا يهمز وإذا تكررت الواو مخصفة متحركة من كلمة أو كلمتين فالبيان لهما واجب لئلا يدخلهما خلل بثقة ذلك على اللسان وذلك نحو قوله ووفيت كل نفس ووضع الكتاب وورثه أبواه ووجدك عائلا ونحو قوله, ونحو قوله إلا هو ويعلم وإلا هو والملائكة وخذ العفو وأمر هو وجنوده وهو ومن يأمر بالعدل وشبهه كثير والواو التي قبلها حركة أحوج إلى البيان من التي قبلها ساكن لأن التحفظ ببيان الواوين لازم واجب ويجب الا يتعسف بلفظ الضمة على الواو ولا ينبر وأن يلفظ بها لفظا سهلا فصل منه وإذا تكررت الواو وواحدة منهما مشددة من كلمة أو كلمتين فالبيان لذلك واجب لازم والتحفظ بتحقيق لفظه واجب نحو قوله لهوا ولعب وبالغدو والآصال ولو رؤوسهم على قراءة غير نافع وإذا وقعت الواو مشددة مفردة مكسورة وجب بيانها وبيان تشديدها لثقل ذلك ولثقل الكسرة عليها وذلك نحو قوله ويخوفونك ويخوف الله وأفوض أمري إلى الله وشبهه وإذا تكررت الواو والأولى ساكنة قبلها ضم وجب بيانها لئلا تخفى أو تندغم في الثانية لأن المثلين إذا اجتمعا والأول ساكن في غير حروف المد واللين لم يكن بد من الادغام فيجب أن يبين ما لا يجوز فيه الادغام من هذا الصنف وذلك نحو قوله آمنوا وعملوا الصالحات واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وهو كثير يقاس على هذا من أصناف وقوع الواوي وما شاكله فيجري على حقه وأصله باب الغنة الغنة نون ساكنة خفيفة تخرج من الخياشين وهي تكون تابعة للنون الساكنة الخالصة السكون غير المخفى وهي التي تتحرك مرة وتسكن مرة وللتنوين لأنه نون ساكنه وللميم الساكنه ومخرجه هو المخرج الثالث عشر من مقارج الفم والغنة حرف مجهور شديد لا عمل للسان فيها والخيشوم الذي تخرج منه, منه هذه الغنة هو المركب فوق غار الحلق الأعلى فهي صوت يخرج من ذلك الموضع وتعرف صحة ذلك انك لو اردت اللفظ بالنون الخفيفة او التنوين وانسكت انسك لم يمكن خروج الغنة التي في النون وخرجت النون بغير غنة مع تغير الصوت بالنون عند عدم الغنة فدل ذلك على ان مخرج الغنة من الخيشوم. الا ترى انك لو قلت عنك ومنك ورب غفور امسكت انفك عند اللفظ بذلك لتغير لفظ النون لتغير لفظ النون والتنوين لأنك قد قلت بامساكك انفك بين الحرف ومخرجه فعملت من ذلك فعلمت من ذلك أن مخرج النون الخفيفه التي هي غنه في النون والتنوين من الخياشيم ومخرج النون المتحرك قد تقدم ذكره فافهم ذلك قال أبو محمد قد أتينا على الحروف كلها على رتبه مخارجها الحرف بعد الحرف وبينا ما يمكن بيانه من الكلم التي يجب التحفظ بها عند القراءه وعللنا ما يمكن تعليله وقدمنا, وقدمنا ذكر الالقاب والصفات التي في الحروف ليتقوى بها على معرفه صباع الحروف التي جبلها الله تبارك وتعالى عليها ليفهم الخطاب ويظهر المراد من المتكلم ولولا اختلاف هذه المقارج واختلاف هذه الصفات والألقاب التي ذكرنا في الحروف لم يفهم الخطاب ففي ذلك عبرة لمن تفهم وتدبر قدرة الله في ذلك وقد بقي من هذا الكتاب معرفة أحوال النون الساكنة والتنوين في الإضغام والإظهار والإخفاء والإبدال وعلى ذلك ومعرفة المشددات من الحروف وأحكام اللفظ بذلك وتميز ما هو مشدد بالغ في التشديد وما هو دون ذلك ومعرفة الوقف على المشددات وإنا, وأنا إن شاء الله أذكر ذلك في أربعة أبواب ثم أشرح حكم النون الساكنة والتنوين أختم بها الكتاب وأقدم اولا بابا في الاختلاف في المخارج المتقدمة الذكر ليكمل بذلك الكتاب والله الموفق للصلاة باب الاختلاف في المخارج اعلم أن سيبويه وأكثر النحويين يقولون إن للحروف ستة عشر مخرجا للحلق منها ثلاثة مخارج وللفم ثلاثة عشر مخرجا وهي التي قد ذكرناها مبيّنة مفسرة وخالفهم الجرمي ومن تابعه فقال للحروف أربعة عشر مخرجًا للحلق ثلاثة مخارج وللفم أحد عشر مخرجًا وذلك أنه جعل اللام والنون والراء من مخرج واحد وجعل لها سيبويه ومن تبعه ثلاثة مخارج متقاربة على ما ذكرنا. قال ابن كيسان محتج لسيبويه أن نون أدخل في اللسان من الراء وفي الراء تكرير ليس في النون. وارتعاد طرف اللسان بالرأي لتكريرها مخالف لمخرج النون، فهما مخرجان متقاربان. قال: واللام مائلة إلى حافة اللسان عن موضع النون تنحرف عن الضاحك والناب والرباعية حتى تخالف السناية، فهذا مخرج ثالث. قال ابن كيسان: فإن قال قائل المخرج واحد ولكن الزيادة التي في الراء واللام الزيادة التي في النون من الغنة الخارجة من القياشيم واختلاف هذا المخرج كاختلاف المخرج الذي فوقه من وسط اللسان وهو مخرج الشين والجيم والياء وينبغي أن يقال هذه ثلاثة مخرج أيضا قيل له لابتداء الشين والجيم والياء من مخرج واحد وإنما اختلفت هي في أنفسها باستطالة الشين وانبساط الجيم ومد الياء كما أن الدال والطاء والتاء من مخرج واحد وهي مختلفات في أنفسها للإطباق الذي في الطاء والجهر الذي في الدال والهمس الذي في التاء باب المشددات المشددات على ثلاثة أبواب نذكر كل باب على انفراده الباب الأول من المشددات وهو المشدد المفرد اعلم أن المشدد المفرد في القرآن والكلام كثير وكل حرف مشدد مقام حرفين في الوزن واللفظ والحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك فيجب على القارئ أن يتبين المشدد حيث وقع ويعطيه حقه ويميزه مما ليس بمشدد لأنه ان فرط في تشديده حذف حرفا من تلاوته والمشدد المفرد يأتي على ضروب منها ما هو مشدد ليس اصله حرفين منفصلين في الوزن وإنما هو حرف مشدد في الوزن يشدد في اللفظ كما يشدد في الوزن وهذا تشديده تشديد بالغ نحو مبين وعلم وصلى وانى وانك واعجمي وشبهه وهو كثير وانما ياتي هذا في أكثر الكلام في عين الفعل ومنهما عطفه حرفان منفصلان في الوزن وإنما يشدد للادغام نحو ميت وهين ولي وسيد وشبه وهو كثير ايضا ومن هذا الأصل ما هو من كلمتين وقع ايضا فيه التشديد لأجل الادغام نحو بران من لدنه من ربهم وشبهه وهو كثير فهذه الضروب يجب على القارئ ان يظهر التشديد فيها اظهارا بينا مشفعا وقد يأتي من هذه الأنواع ما تشديده دون تشديد ما ذكرنا وذلك وهو كل مضغم بقي فيه غنة مع الادغام ظاهرة أو بقي فيه إطباق ظاهر أو استعلاء لم يضغم نحو من يؤمن ومن وال من نور من ماء أحط بما ما فرطت لإن بسطت ألم نخلقكم وشبهه فهذا ومثله مما يدغم تشديده دون تشديد الضروب الأول للغنة والإطباق الظاهرين في اللفظ مع الإضغام للحرف في هذا فيجب على القارئ أن يفرق في لفظه بالمشددات بين ما هو بالغ في التشديد وما هو متوسط في التشديد ويشدد كل مدغم ليس فيه غنة ظاهرة ولا إطباق ولا استعلاء ويظهر مع الإضغام تشديدا بالغا ويشدد ما فيه غنة أو إطباق يظهران مع الإضغام تشديدا دون ذلك فيعطي كل حرف حقه ويميز في سلاوته بين بعضه وبعض الباب الثاني من المشددات وهو اجتماع حرفين مشددين متواليين اعلم أن هذا الباب كثير في الكلام فإذا جتمع في اللفظ حرفان مشددان فهما بوزن أربعة أحرف فيجب على القارئ أن يبين ذلك في لفظه ويعطي كل حرف حقه من التشديد البالغ والتشديد المتوسط ومتى فرّط في ذلك فيهما اسقط حرفين من تلاوته وإن فرّط في أحدهما اسقط حرفا من تلاوته ولم يقع حرفان مشددان متواليان أصليان إنما يقع ذلك على ضروب من الزوائد ومن الإضغام ومما هو من كلمتين ويقع في كلمة أيضا فمن ذلك ما يشدد الأول لإضغام حرف قبله فيه وهما من كلمة ويشدد الثاني لأنه في الوزن حرف مشدد فهو أصلي وذلك نحو قوله اطيرنا والزينت أصله تطيرنا وتزينت ثم أضغمت التاء في الطاء والزاي بعد إسكانها فدخلت ألف الوصل ليبتدأ بها لسكون الأول ولياء مشددة لأنها في الوزن بإزاء عين مشددة لأن وزنه تفعلنا ومثله في الإضغام يطهرون أصله يتطهرون ثم أضغمت التاء في الطاء والهاء بإزاء عين مشددة في الوزن ومثله تشقق وتذكرون ويصعد وأصله تتشقق وتتذكرون ويتصعد ثم إضغمت التاء فيما بعدها والمشدد الثاني في ذلك كله بإزاء عين مشددة في الوزن وهو أصل ومنهما يأتي من كلمة أحدهما زائد نحو ذرية ولجي وذري ومنهما يكون المشدد الأول من آخر كلمة في الوزن حرفان أصليان والمشدد الثاني من أول كلمة الأخرى أصله أيضا حرفان الأول زائد والثاني أصلي ادغم أحدهما في الآخر نحو ما يود الذين من يتولى الله ولعل الله وشبهه كثير وإنما يكون هذا النوع فيما كان قبل المشدد الثاني ألف وصل ومنه أيضا ما يكون المشدد الأول إنما شدد لادغام حرف زائد أو أصلي من آخر كلمة فيه والثاني أيضا شدد لادغام حرف زائد أو أصلي فيه نحو قل للذين فويل للذين ورحمة للذين ومن من أنصار ربنا وشبهه كثير فهذه انتهى الوجه الأول من الشريط الثالث من كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة